Thank、you اجسى قاسي غصب عني كنت فعلا اقساسي غصب عني كنت ظالم كنت جرح كنت ناسي اجسى قاسي غصب عني غصبة كنت فعلا غصب عني عن كنت ظالم كنت جارح كنت ناسي كل هذا صار لاني عارف ماني لك ولاني ما اصدق لك ولاني م احبك استاهلك ولان ياحبيبي كنت فعلا 「こっちのことば」 جرح كان مني كان طول الوقت فيني أ ج ر ح ك لكن لي خ ف ي ب ا ل أ ل م د م ع ت عيني كل جارة كان مني كان طول الوقت فيني جرحك لكني أ خ ف ي ب ا ل آ ل م دمعه عيني كنت و أ ن ا اظلمك أ ظ ل م في نفسي ابعدك عني و أ ن ا ميت بياسي 「ابعدك عني و انا بيت بياسي 「やはりキャベツを」